الصحة أحسن تحت زحمة جدا. من نفس الشيء الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احبطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي وابتسم خلي على وجهك ابتسامة أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صادقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهربا لمدة أسبوع بتتكلم على كلام خطير أنا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويته عيد ثلاث تلاف تسعمية خمس وتسعين انا في تلاف مكانة بسم الله الرحمن الرحيم و بكم في برنامجكم الحياة و امل هو الامل؟ هل ممكن نعيش من غير الامل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفاية؟ طب لو حطينا أملنا في الفعل وبرضه ما حاناش أهدافنا هل ممكن نسيبه خلاص كده؟ اتكلمنا قبل كده في الدوافع وعلاقتها بالأمل إزاي ممكن يكون عنده الإنسان دافع ودافع الشخصي أو دافع زهني أو دافع داخلي أو دافع خارجي ويحطه فعلا في الفعل اتكلمنا عن الدوافع اتكلمنا عن الطاقة والطاقة البشرية وعلاقتها بالأمل اكلمنا عن المهارات يكون عندك دافع يكون عندك طاقة ويكون عندك مهارة وكمان اتكلمنا في الفعل ازاي تاخد كل ده وتحطه في الفعل وكلمنا ان الفعل هو اهم خطوة انك عارف معلومات معينة لما تحطهاش في الفعل ماشي حاجة هتتحقق لازم تتحط فعلا في الفعل النهاردة هنتكلم على بعد الفعل شوية هل يا ترى لو انت عندك امل وعندك دافع رائع وعندك طاقة ممتازة وعندك كل المهارات اللي في الدنيا وحطوتهم فعلاً في الفعل هل ده كفاية؟ هتبص لأيه دي المفاتيح اللي أنا بكلم فيها مفاتيح النجاح لأن كل مفتاح بيكمل نفسه وكل مفتاح بيكمل اللي بعده لو في واحد ناقص بيضعفهم كلهم عشان كده الدوافع ممتازة يكون عندك هدف رائع عندك طاقة ممتاز عندك مهارة طبعا رائعة وتحطون كلهم في الفعل دي البداية دي البداية إنك فعلاً تحقق أهدافك. ولكن كده مش كفاية لازم نوصل للتوقع التوقع الإيجابي وده اللي احنا هنتكلم فيه اليوم هل يا ترى بتوقعاتنا بس ممكن نحقق أهدافنا؟ وهتشوف الكلام ده لما نبدأ ونكمل ونكلم بالتفصيل على الدوافع وقدرتها في تحقيق الأمل وعلى النشاط وقدرته في تحميل الأمل لغاية ما نوصل لتوقع الإيجابي التوقع الإيجابي زي ما قالت لك الميت الفيزيقة إن بتتوقع أكن موخك عمل زي المغناطيس التوقع بتمجذب إليه المعلومات من كل شيء تنجذب إليك الناس والأشخاص والأشياء من نفس النوع فالنهاردة هنتكلم على قوة التوقع وزي ممكن تستخدم الأمل مع التوقع الإيجابي وتحقق أحلامك وأهدافك فخليك معايا هنلقع تاني في الحياة وأمل ونتكلم في قوة التوقع الأمل هو أحد الأمور اللي يفترض أن يحطها قدام عينه في تحقيق الكثير من الأهداف خصوصاً أن هذه الأهداف طبعاً إذا الإنسان يحب التميز فأعتقد أنه يفترض أنه الأمل جدامه يكون مشرق وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمل والإيجابية في تحقيق هدفه من خلال هذا الأمل خطين يمشون مع بعض الإنسان يجب أن يرى الحياة جميلة الأمل أنا أعتبر الأمل دائما يفترض أن يكون إلى شيء إيجابي لأن دائما الإنسان يحتاج الأمل لأنه يقع في في يأس الأمل طبعا يحتاجه لأنه ينتشلنا من هالواقع اللي احنا فيه طبيعي أنه يكون أفضل من الواقع اللي احنا عايشين فيه أعتقد إنه كل إنسان بحقق تأملات ومساحة افتراضية بخلق فيها تخيلاته للمجتمع الافتراضي أو الاميات المثالية اللي ممكن تحقق حياة مثالية بالنسبة له كشخص. فتأملات هاي لها تتحقق بدها فعل. والمشكلة عند الكل إنه بيتأمل إنه يصير معه شيء وبيتمنى يصير بس بيوقع مشكلة بين الفكرة والتنفيذ. إنه عنده فكرة جيدة. ولكن الوصول للأمني صعب فبضل ضمن خياله انه لتنفيذها تنفيذها او تأمل فيها فللوصول الى بده فعل جاد ليوصل هذا فالفعل الجاد مرتبط بالتوقع الإيجابي والتمني اذا كان في عنده ردود فعل سلبي اتجاه تحقيق هذا الشي بضل محصول ضمن التأمر ما وصل الأمني اللي بده يعمل فالتوقع الإيجابي تعطيه دافع ثقة ومحرك كثير أساسي لوصل لتحقيق خالات الفردية التي يتمنعها فهذا الأمل أن الإنسان يحاول أن يوصل إلى درجة من تحقيق هدف معين مرتب الرقبات كعامل في الإجابة شوان يصل الإجابة أن الإنسان يعمل في أن يوصل مثلا على سبيل المثال لوظيفة معينة أو لدرجة مرموغة من الوظائف فيسحى في ان يجد فيها إلى ما يوصل وهذا يمشي باتجاه متوازن مع الهجاب بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرتين في قنامكم الحياة وأمل لما بنتكلم على التوقع وعلاقته بالآمن هل يطال الإنسان يكون عنده يكون عنده أهداف ويكون عنده أحلامه وحطها في الفعل يكون ده كافي طبعا كويس جدا يكون عندك هدف كويس جدا يكون مكتوب وممتاز أنك تحطه في الفعل ولكن برضو كده مش كفاية عشان الأمل يخرج للحياة لازم يكون عندك توقع وتوقعاتك تكون إيجابية عارف كينه التوقع يعني عارف لما بتدع الله سبحانه وتعالى وتتوقع الإجابة بتكون حاجة رأي عناك متوقع فعل الإجابة أي حاجة تتوقعها لما بنتكلم في قوانين الميتا فيزيقا يقولك إن عقل الإنسان زي المغناطيس أي حاجة تتوقعها وتحط معها شوارق وحسيسك هتبصت لها بتتحقق شوية شوية من غير ما تحس لان مثلا حولك حاجة هل عمرك نزلت في مكان والمكان ده كان زحمة جدا وكان معك سيارتك وطبعا في ناس تجيب مش متوقع اطلاقا ممكن يلاقي مكان للسيارة لكن انت كنت متوقع تلاقي مكان هل لقيت؟ دي طاقات هل ممكن انت تكون متوقع الفشل وتلاقي نفسك فشلت؟ او متوقع نجاح تلاقي نفسك نجحت؟ هل متوقع تشوف حد وتشوفه؟ لو حصل مثلا والتليفون رأنا عندك بالليل الساعة اتنين بالليل يا توقعاتك تكون تونعمل ازاي؟ في محاضرة محاضراتي كنت بسأل السؤال ده بصيت لقيت ليتني في سيده قالت لك لو تلفوني رأني بالليل معنى كده ان في حاجة وحشة جدا حصلت وفعلا من دا القصص اللي بنحكيها تبص تلاقيه ان التلفون رأني الساعة اتنين بالليل قامت على طول الزوجة بدأت تبكي ان في مشكلة حتحصل في مشكلة متأكدة والدي أخذوا المستشفى لأنه فعلا بيرحب اللي كان تعبان وهذه شغالة على كده لاولاد صحهما كمان وكانوا عمالين يعياته جدوا تعبان جدوا راح المستشفى أخيراً راجل لهم ثانية واحدة راح رافع سماء التليفون طلعت النمر غلط فتدوص تلاقي الإنسان ممكن يجني نفسه بتوقعات سلبية مقدما هقول لك حاجة لو أنت ماشي مثلا بسيارتك عادي وراك سيارة شرطة يطرت توقعاتك إيه هتدوص لقلبك حمال يدوء وتنفسك راح وسنانك نزلت في, في ركابك وعدين شوية تلاقي عربية شرطة لحب معديه من جنبك ولكن في حاجة فليه الناس بتتوقع السلبيات مقدماً لأن أكتر من 80% احنا نكلم فيها بالتفصيل في التحدث مع الزاة أكتر من 80% بالتحدث مع الزاة والتفكير سلبي لأسف شديد لك بعد كده بالتفصيل الحاجات دي مثلاً دمنا التوقعات واحد اسمه ديفيد كازن الرجل دا كان نيروسورجن دكتور متخصص في جراحة المخ هو نفسه من كتر معالج ناس بالسرطان توقع أن يكون عنده سرطان تخيل إيه اللي حصل مات بالسرطان في شخص كان بيكلمني في تليفون وقال لي دكتور انا كل يوم بالظبط بيجي لي صداع مع الساعه 3 وشوفتها هيصليه فكل شويه كمان خمس دكتور كمان خمس داي. دكتور كمان خمس دقايق فجر حالي بس صداع جه قلت ترى ايه السبب طبعا توقعاته كان متوقع يجي له صداع كل يوم الساعه ونص. فبيقول للمخ استراتيجي ان انا كل يوم الساعه 3:30 بيجي لي وفي الحته دي المخ مش عارف غير كده المخ عايز اتجاه وعايز زمن وعايز مكان ويدي لك بالزبط اللي انت عايزه فلما يجي تفكر فاكات التوقعات فيه توقم سنين واحد في يوم كان سلبي جدا والثاني كان ايجابي جدا حطوا الاثنين في غرفتين مختلفتين طبعا بعد ما اخدوا اذن الاب والام واحد يوم الايجابي حطوله تقريبا ولا حاجة يدوب علبة فاضية وفيها شوية اشي كده وسأبوا الواحد وقافلوا عليه الباب لمدة نص ساعة أما الثاني اللي هو السلبي له كل حاجة أي طفل يتمنها له لعب حطوله بلونات حطوله بمبوني له كل شيء أفعلوا للباب لمدة نص ساعة بعد نص ساعة بدأوا يشوفوا البحث حكايته إيه فبدأوا يدوروا على الطفل الصغير اللي هو كان سلبي لو بيبكي قالوا بتبكي ليه قال لهم لأنه خايف طب ما تلعب مع... بكل الحاجات اللي عندك دي قالت مو حكسرها طيب يلعب بالبلونة حفرقاحها طيب كل البنبوني حبهو السيني كان عنده القدرة في السن الزغار دي اني لاقي حاجات سلبية في أي حاجة إيجابية راحوا الثاني اللي هو إيجابي ما كانش عنده حاجة إطلاقا لكن كان عنده طاقة عالية عمل يقلب في العلبة الفاضية وعمل يقلب في الأش. وبعدين بيقولوله انت بتعمل ايه قال لهم انتو ما تدرش تضحكوا عليا. طالما في القاش ده كله وفي دي يبقى في دي في مكان ما. تصور أعمال يدور على الأرنب وما فيش حاجة خالص. الإنسان الإيجابي باستمرار بيقدر يلاقي الحاجات الإيجابية في أي شيء مهما كانت تحديها في الدنيا. والإنسان السلبي مهما كانت الحاجة الإيجابية يدور على الحاجة السبيل جلها ويجني نفسه. فممكن أن يكون عندك دوافع وعندك طاقة ممتازة وعندك مهارات وتحطها في الفعل. لكن سلبي لو سلبي مش هتحقق حاجة إطلاقا لأنك بتفكر في السلبيات. انت عارف مسكوا توأم. التوأم دول كانوا عندهم حوالي 22 سنة. مسكوهم بيسرقوا سيارات. لما مسكوهم وحطوهم في السجن وبعدين بيسألوهم. انتوا سرقتوا ليه? قلت لهم تعرفوا? لان ماما قالت لنا انتوا في يوم من الايام حتنتهوا في السجن. فمكنناش عايزين نخليها تزعل. فطبعا احنا الوقت في السجن. لان هتكونوا حرمية وحطلوا في السجن. فالانسان ممكن يكون عنده توقعات من الاخرين. وحكي لن كل وقت على عدد توقعات المختلفة أي حاجة تتوقعها خد بالك من اللي حولك كويس جدا دلوقت أي حاجة تتوقعها يعني كده بتفكر فيها وتحط معها شعورك وحاسيسك وتكررها أكثر من مرة بتبقى اعتقاد في العقل اللاواعي يعني معنى كده إن أي حاجة تتوقعها هتبدأ تشوف منها كتير لو أنت مثلا بتفكر في السيارة هتبدأ تشوف السيارة دي في كل حتة التوقع الإيجابي بيخليك تشوف حاجات إيجابية في كل حتة التوقع السلبي بيخليك تشوف حاجات سلبية وباستمرار هولك حاجة انا ب... كان عندي صديق موجود في مونتريال كان مدير عام فندق من الفنادق بعد ثلاثة شهر اترفت قلت له ايه حصل قال لي انا كنت متوقع كانت مسألة وقت يعني هو كان متوقع يترفض واحد يبدأ في اي حاجة متوقع الفشل فهيفشل لو متوقع النجاح هتبوص له كل تفكيرك كل مواردك كل طاقتك بتجي في اتجاه التوقع الإيجابي التوقع في منتهى القوة وفيه منتهى الخطورة اللي النسان يبقى عارف هو عايز ايه ده ممتاز لكن يتوقع إنه ينجح فيها. التوقع انك تنجح فيها بتلاقي طاقتك نفسها طاقة ايجابية تلاقي نفسك تشوف باستمرار الشمس اللي هتيجي متوقحة بعد الغيام. بتشوب باستمرار الراحة النفسية بعد الاعصاب المجدودة الشخص باستمرار يتوقع الحاجات الايجابية في حياته ففي اربع اصناف من اصناف التوقع اول توقع توقعك انت من نفسك. يا ترى انت بتتوقعين من نفسك يا ترى متوقع انك تنجح متوقع إن أنت إنسان إيجابي، متوقع إن مهما حصل برضه هتنجح؟ متوقع إن مهما حصل برده هتكون سعيد، فتوقعك لنفسك في منتهى القوة ومن أهم أصناف التوقع. تاني حاجة توقعك من الآخرين، توقعاتك من الآخرين، متوقع من الآخرين يقولوا لك حاجات معينة، يعني مثلا صديق لك قالك إن حاجة زورك الساعة ثلاثة، ومجاش، طالما أنت متوقع حاجة تحصل وما حصلتش هتحس بحسس سلبي. هسألك سؤال، هل ممكن تنزل عشان تدور سيارتك؟ وأنت متوقع تماما انها هتشتغل من أول مرة وبعدين ما تشتغلش ما تدورش هتحس بيه هتحس أبغى هتلاقي نفسك من داير. طبعا طبعاً في ناس كتير يضرب العربية بالشلوط قال يعني لو مضربة هتفهم وهتدور فتوصلي أي حاجة بالمنظر ده طالما توقعك سلبي توقعات انت متوقع حاجة واحدة بس لو ما حصلش تجني نفسك تعبان عشان كده لازم يكون عندك توقعات في حاجات كتير انت تقول لو حصل السيارة ما اشتغلتش أعمل أي تاني وهنكلم في المرونة بالتفصيل يكون عندك مرونة فتوقع توقعك لنفسك توقعاتك أنت نفسك للآخرين ما تتوقعش من الآخرين حاجات كتير ولو توقعتي منهم توقع منهم الخير باستمرار هنكلم فيها برضو بتفصيل بعد كده فتوقعك أنت نفسك لازم يكون إيجابي توقعك من الناس لازم يكون إيجابي وكل ممتاز لأن افتكر باستمرار وراء كل سلوك توجد توجدنية إيجابية وراء كل سلوك توجد توجدنية إيجابية يعني الشخص بتعامل معك بكلمك بسلوك لكن وراء هذا السلوك في نية إيجابية لو ركزت على النية هتلاقي نفسك تبقى من أقوى الناس في فن الاتصال لو ركزت فقط على السلوك هتخش قدامه بسلوك وحتبدأ تدافع عن نفسك والشخص هو كمان يدافع عن نفسه فتوقعاتك من نفسك مهمة جدا. توقعاتك من الآخرين مهمة جدا. وبعدين توقعات الآخرين منك أنت أنت عارف وإحنا كنا لسه صغيرين والأب والأم يبص الطفل وقوله أنت عمرك ما هتنجح أنت هتبقى فاشل دي توقعات فممكن جدا تخلي الطفل الصغير اللي من أول سبع سنين وأحكي لكم عليها في البرمجة الزيتية أول سبع سنين بتتكون حوالي 90% من قيمه 90% لو الأب والأم يكلموا الابن بالأسلوب ده أنت فاشل عمرك ما هتنجح أنا عارف أنه أنت زي أبو غبي وكسلان لما تكون زي طبعا من الأب لما توصل للمرحلة دي تلاقي الشخص نفسه عامل إزاي؟ بيطلع عنده توقعاته نحفشا لأن توقعات بابا وماما بالنسبة له هما أنه فاشل فتوقعات الآخرين منك أنت في منتهى القوة خصوصا لو كان الشخصي بتوقع حاجات منك أنت يكون عنده قدرة شوية أو عنده سلطة عليك طبعا يكون مثلا ممكن يكون أب وأم يكون مدرس يكون صديق أنت بتحترمه يكون حد من عائلة بتحترمه يكون محاضر أي حد بالنسبة لك أنت احترام عالي يقول لك حاجة فيها توقع ممكن جدا توصلك لمرحلة إنك تنجع في حياتك أولئة أنا كان عندي مدرس الإنجليزي مثلاً كان يخش يقول لي أنا متوقع أن أنت ستبقى من أحسن الناس وأي حد يقول حاجة كويسة في الإنجليزي يسميه حسني ليه هو كده قال يعني حسني دا اللقب بتاع الناجحين فيقول لي قول من واحد العشر بالإنجليزي تقول همر بالإنجليزي قول لي برافو سقفوله حسني أنا كنت متوقع أنك حتقولهم طبعاً تول الليل يتروح البيت يقول لك يا إبراهيم تقول لا أنت ما حسني أنا متميز قلت من 1 إلى 10 بالإنجليزي لأن توقعاته بالنسبة لنا خلتنا كلنا في الفصل 39 من 40 كان كلنا فوق 90% لما تيجي المدرس تاني مدرس مثلاً مدرس الأحياء ولا وبعدين يقول لك أنتوا كلكم خايبين ما أنتوا هتنجحوا فطبعاً كلنا بنسقط في الآخر إيه السبب؟ لأن في رابط اتربط مع هذا الشخص بتوقعاته السلبية خلتنا كمان أشعر أن التوقعات بالنسبة لحد مهم وصلتني للفشل فاخد بالك من أربع توقعات دول. توقعاتك من نفسك توقعاتك من الآخرين توقعات الآخرين منك وبعدين التوقعات اللي انت بتحطها في أهدافك لما تيجي تقول أنا توقعات الناس مني مهمة جدا بالنسبة لي طبعاً ستقابل إحباط تام لأنه طالما حد يقول لك أنا متوقع أنك تفشل وبعدين تصدقه يبقى عنده حق لما تفشل لأنه هو حطك في موقف أنت اشتريت منه لكن مش مفروض عشان كده أقول لك باستمرار أراء الناس بالنسبة لك مجرد أ ما تاخدهاش تبقى حقيقه بالنسبة لك ده مجرد رأي، وده مش انت بالتفصيل لازم تاخد الرأي ده وتحلله وتاخد منه النية الإيجابية، وتشتغل بيها تعرف لما حد يقول لك مثلا هل عمرك شفت حد يبصلك لك كده في وشك يقول لك انت شكلك تعبان النهاردة، بتحس بايه شكلك تعبان لا شكل تعبان وفعلا عنده حق يروح يبص في المرايه أنا شكل تعبان لأن شخص بصلك، لك وخلاك تتبرمج باسلوب بص من الخارج وانت متوقع من الشخص ده انه يقول لك حاجه كويسه وانت متوقع من الشخص انه ممتاز فلو قال لك حاجة سلبية وصدقتها هتعيش على هذا الأساس عشان كده التوقعات من حاجات المهمة جدا الإنسان يعيش بيها تعال نشوف؟ التوقع بيسبب حاجة اسمها الإنجزاب لما تتوقع أي شيء بينجذب إليك بقانون الإنجزاب فلو أنا متوقع حاجة بتحصل ليه بتحصل تعرفوا في حاجة عجيبة جدا كنا مسافرين في حتة في بلد من بلاد الأجنبية عشان خاطر نقاضي الصيف هناك ومش عارف ليه كان عندي أحساس داخلي واحنا راجعين على البيت مع معين المنطقة دي منطقة فيها أحراسة قوية جدا ومشانا أنا عندي في بيتي في بيوت تانية كتير في فالة كلها حتى سكنية للأسر واحنا راجعين لقيت البيت مسلوق حد يقول لي معقولة آه معقولة لما تدرس الطاقة البشرية هتلاقي أن أنا بعدت طاقة للجو الجو ده وصل لناس معينة حسب تهلك بطريقة بسيطة جدا هل ممكن تكون بتفكر في شخص وتليه فكر فيك؟ هل ممكن تكون بتكلم, بتكلم على حد وتليه بيك في ت وأحنا نسميها توارد الخواطر الكلام ده كان زمان حكيه توارد خوارد. دوريت في حاجة اسمها الطاقة البشرية. إن أي حاجة تفكر فيها بتفكر فيك. أي حاجة تبعت لها طاقة بتبعت لك طاقة وبتفكر فيك من نفس النوع. وده كانون الإنجازاب. يعني معنى كده لو بتفكر في حد بترى سلبية بيفكر فيك بترى سلبية. فأنا بعت للحرمية اللي موجودين في المنطقة بتاعتنا طاقة بيت فاتي روحوا سراءو فسرقوه ولا رجعت قلت الله. قول لك حاجة مثلاً قاعدين في محل المحلات اللي هي اللي هي الهامبورجر وبتعه وعدين ولادنا نانسي ونريمين كانوا لسه صغيرين وبعدين أنا وأنا توقعت نانسي توقع اللبن على نفسها توقعت متوقع ومركز عليها ومستني وفي الأخير رحت مواعل اللبن وتبي تاخدي بالك ما أنا السبب لما سجت تفكر فيها توقعاتي والطاقة بتاعتي بعتيلها الطاقة على كوباية اللبن ولما تدرس الطاقة البشرية هتشوف حاجات في منتهى الروعة هذه الزباد زباد دي هقول لك حاجة تانية مثلا ابن طلع السلالم وبعدين والدة تقوله أوه طوع يروح واقع لأن خليته يركز على أنه على أنه ممكن يقع زي ما حد تقوله والله إيه أخبار الشغل لقولك مفيش مشكلة طالما قالك مفيش مشكلة خليك تركز على المشكلة طب لو مفيش مشكلة بتكلم على مشاكل ليه تقول لي كله كويس ما تقول ليش في مشاكل التوقعات في منتهى الخطورة في منتهى القوة خد بالك دواجي أنت عندك أمل حولته الهدف عندك دوافع بقى عندك طاقة عالية جدا تدعم الدوافع عندك مهارات ممتازة وحطيتها فعلاً في الفعل لغاية هنا كويس جدا لكن توقعاتك لازم تكون إيجابية أن أنت فعلا هتنجح لأن لو توقعات سلبية مش هتنجح أنت عارف ممكن اثنين يكونوا بيصطادوا واحد بيصطاد في مكان والثاني جنبه بيصطاد في نفس المكان واحد فيهم بيصطاد باستمراره عملي طالع سمك والثاني لا هتلاقي السبب لو سألت تقول واحد فيهم هتلاقي اللي جواءه لك متوقع الإجابة أنا متوقع النجاح متوقع أنه في سمك كتير وتاني أقولك إيه ده ما فيش ولا سمكة لأنه متوقع أنه ما فيش ولا سمكة مش متوقع أنه ينجح اطلاقا عشان كده هنرجع في التوقع تاني من الأول وجديد أولا توقعاتك لأي شيء بتبعد زبزبات للطاقة نفسها بترجع لك من نفس النوع فأي حاجة تتوقعها بترجع لك من نفس النوع خد بالك أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحاسيسك بترجع لك من نفس النوع لو متوقع شخص معين هيعملك بطريقة معينة أنت نفسك جاهز أنه يعملك بهذه الطريقة وبعد تقول شفت أو بنفس الطريقة دي عشان كده أول حاجة عايز تعملها طاقة الخير من نفسك توقع الخير من نفسك توقع أنك أنت نفسك تنجز توقع أنك أنت نفسك مهما حصل برضه هتنجح مهما حصل برضه هتوصل لأعلى برضو هتص... هتاخد الأمل وتحطه في الفعل وطول ما ماشي، متوقع الإجابات متوقع الصح متوقع النجاح متوقع الإنجاز وغير كده عايزك تتوقع الخير من أفراد عائلتك توقع الخير من أفراد عيلتك فانت بتقول لك توقع خير اول من نفسك توقع خير من أفراد العيله يعني مثلا لما تقول اولادي عملوا حاجه معايا توقع منهم الخير انت ممكن توقعك لوحده يكون دافع رائع لما تقول لابنك انا متوقع انك تكون ممتاز انا متوقع أن تكون رائع دي لوحدها لما تقول لابنك انا متوقع انك تكون ممتاز التوقع ده يخليه يحس عايز يوصل عشان خاطر يحاق لك انت بتطلبه منه لان انت متوقع ان هو يكون كويس فتوقعك له في منتهى القوة توقع الخير من اولادك ما حصل خليك مرن في اسلوبك ما تبقاش عنيف انك توصل لرهم شوف انا لك لان انا كنت عارف حصل لك كذا او عارف انك هتفشل خد بالك دي في منتهى الخطورة توقع الخير من نفسك توقع الخير من افراد العيلة عندك توقع الخير من الناس تتوقع الخير من كل الناس وانت بتتعامل مع الناس مش معنى كده ان الواحد يقولك انا ماشي يعني ما كونش حريص لا خليك حريص ولكن في نفس الوقت تتوقع الخير من الناس لما انت بتشتغل مع الناس تتوقع ان الشخص هيتعامل معك بطريقة كويسة بتركز على الايجابيات ما تركزها على السلوك لا حتى لو حد كلمك كلمة وكانت وانت فصرتها بإدراك معين بالناس سلبية خد بالك انا قلت قبل كده وراء كل السلوك توجد نية ايجاب فركز على النيات وركز على الرسالة نفسها مش تركز على السلوك هدي لك مثال بسيط أنا مثلا كنت في بلد من بلاد وكان فيه يمكن اكتر من ألف شخص وبعدين شاب الموجودين في الصالة جالي وقال لي على فكره يا دكتور اللي انت قلته في منتهى الغباء يعني أنا كان ممكن أقوله له ايه اللي جابك هنا اكل يا اكلم سيكيورتي طلعوا بره فانا قلت العب معاه شويه قلت له عرفت ازاي عرفت ازاي انت تعرفني بالك نص ساعة عرفت, عرفت في نص ساعه عرفت ان انا غبي انا هنيك الحقيقه بس قول لي ايه اللي وصلك لكده قال لي أصلي قلت كذا وكذا وكذا تقول أنا أصوتها بالأسلوب ده بأسلوب تاني خالص هل ده ينسبك؟ راح ماشي ورجع لي تاني، قال لي أنا آسف. وده قوة الاتصال مع الآخرين فأنا توقعت من الشخص أن عنده رسالة أنا عايز أعرف دي ما خدتش منه السلوك فركزت فقط على الرسالة والرسالة دي باستمرار هتكون رسالة لها معنى غير السلوك الكلام نفسه لا يمثل أي شيء في الاتصال الكلام لا يمثل أكثر من 7% حد قال لك مهما قال ولا تساوي حاجة إطلاقاً لأنك قلت لك لا شعورياً فقال كلام مبني على إدراك للأشياء اللي هو ليس له أي دعوة إطلاقاً بيك أنت عشان كده ركز على النيات فأنت لما بتشتغل مع الناس باستمرار اتعلم وخلي عندك حب استطلاع روح أبعد من السلوك عشان كده لما تركز وانت بتعامل مع الناس أي حاجة ركز على نياتهم فتوقع الخير من نفسك توقع الإيجابيات لنفسك توقع الخير لأفراد عائلتك توقع الإيجابيات من أفراد عائلتك وتوقع الخير من الناس وتوقع الإيجابيات منهم على فكرة حتى لو كان في حاجة سلبية وتقول لي بالشخص الأدامي سلبي ما فيش حاجة اسمها شخص سلبي هو في سلوك معين عند هذا الشخص أنت ركزت عليه وقررت أنه سلبي عشان كده تقول شايف أنا لما أتعامل معاه متوقع مقدما أنه حعملني بنفس الطريقة لأن أنت بتفكر بنفس الطريقة وأنت توقعت منه أعملك كده فأنت من نفس النوع، عشان كده مهم جدا، وانت تتعامل مع الناس، خد بالك أنت بتفكر فيهم ازاي؟ لأن الطاقة بيوصل إلى الإنجاز، والإنجاز بيرجعلك نفس الطاقة من نفس النوع، فالطريقة اللي أنت بتفكر فيها في الآخرين بيفكروا فيك بنفس النوع وبنفس الطريقة. أنا أحول لك حال، لو مثلا عندك عارفين العنكبوت وعنده البيت العنكبوت، لو روحتي بيت العنكبوت وخبطت في أول البيت وروحتي في الآخر وحطيت سبعة، هتليه بيرن بنفس الطريقة. مثل بسيط تاني لو عندك اتنين بيانو اتنين بيانو مختلفين تماما عن بعض محطوطين في نفس الغرفة ولو حطيت ايدك مثلا على مفتاح السي روح المفتاح السي الثاني هتلاقيه بيرن ايه اللي حصل مع ان ما حدش ضربه هناك ما حدش ضرب عليه لأن المفتاح ده ضرب اللي زيه هناك عشان كده الأفكار اللي بتفكر فيها من الناس بتبعت لهم الزبزبه وبترجع لك من نفس النوع لما تفكر في حد بطريقه سلبية بيفكر فيك بطريقه سلبيه لما تفكر في الحياه انها سلبيه الحياه هترجع لك بطريقه سلبيه عارف أما تخش في مكان ويكون في صدى الصوت وانت بتتكلم ويطلع لك تاني صدى الصوت بالزبط كده في الطاقة البشرية والطاقة ملاش حدود وملاش ولا زمان ولا مكان أي حاجة تبعاتها للجو ترجع لك تاني من نفس النوع عشان كده باستمرار توقع الإجابة توقع القدرات توقع أن تكون حول قصة بسيطة ودي قصة على فكرة اتعملها بحث ده بحث اتعمل في جامعة من الجامعات جابوا طلبة الطلبة دول قال لهم على فكرة هيكونوا في منتهى النجاح لأن اكتشفنا من البحث معين عملناه ان الطلبة اللي الناس اللي عنيها زر أنبه من الناس اللي عنيهم سود أو اللي بني وسبوهم وسبوا على كده تفتيك الحصة في خلال شهر نتائجهم تلت جدا لأن هم كان توقعاتهم وصورتهم الزاتية ان عنيهم أن زر أنهم حينجحوا عشان متوقعين ينجحوا وينجحوا كويس جدا فجابوا أحسن نتائج رجعوا لهم بعد شهر قالوا لهم اسمعوا احنا عملنا غلط رهيبه احنا اسفين جدا لان الناس اللي عينيها سود وبني انبه بكثير من اللي عيونهم زرقاء تفتكر ايه اللي حصل الناس اللي عينيها زرقاء النتائج بدأت تنزل شوية شوية ايه السبب لانهم متوقعين انهم فاشلين متوقعين انهم ضعاف وبعدين اخيرا راحوا جايبين مدرسين قالوا لهم انتم انبه مدرسين عندنا وهندي لكم انبه تلامز عندنا طبعا النتائج بتاعه الاثنين كانت رائعة فرجعوا قالوا لهم اسمعوا احنا عملنا فقط بحث فالطلبة دول طلب عاديين جداً وإنتوا عاديين جداً فإيه السبب في النجاح ده؟ توقعات الشخص الطلبة توقعاتهم في نفسهم المدرس توقعاته في نفسه أو توقعاته من الآخرين هل ممكن حصل ان حد قالك على فكرة أنا متوقع أن أنت هتنجح وقال لي نفسك فعلاً نجحت؟ أنا متوقع أن أنت تكون رائع وفعلاً تكون رائع؟ أنا عندي مثلاً مدربي كان في البينج بونج زمان كان يقول لي أنا متأكد أنك حتفكسب البطولة، أنا متوقع تماماً أنك حتفكسب البطولة دي، فكنت تنزل بتوقعه زي التوقع أنا، فدي بديني طاقة رائعة، طاقة ممتازة لأن أنا كنت متأكد أن أنا حنجه، فمهما حصل كل نفسك بتبني ثانية نفسك من أول جديد، فتوقع الخير والإيجابيات من نفسك، توقع الخير والإيجابيات من أفراد هلك، توقع الخير والإيجابيات من الناس، وبعدين توقع الخير والإيجابيات من الحياة، هل ممكن واحد يوم النوم الصبح يقول لك الحياة دي حاجة مش معقولة دي زفت؟ واحد يصبحتين يوم يقول لك نفس الشخص الحياة رائعة إيه اللي حصل؟ ما أنت نفس الشخص وهي نفس الحياة لو الحياة بتكلم حتقول لك اسمع أنا ولا دا ولا دا دا إدراكك فقط للأشياء في شاب مرة راح لسوكرات قال له أنا عايز أعرف أنا عايز أعزل وجه عندكم هنا في البلد عايش هنا يا ترى الناس اللي هنا أخبرهم إيه ونظامهم إيه قالوا الناس اللي عندك أنت نظامهم إيه؟ قال له ناس في متهقلة الأدب أخلاقهم بايزة مش عارفين وأنا تعبت تعيبتي منهم جدا فسخرات رد عليها على فكرة هنا الناس بنفس الطريقة فالشاب يمشي جال بعدها بسبوح تاني قال له أنا عايز عايش هنا قال له الناس اللي أنا عاملين إزاي قال له الناس اللي عندك إنت عاملين إزاي قال له أخلاقهم علي جدا ممتازين رائعين قال له بسرعة خد شقة لأن الناس اللي هنا بنفس الطريقة معنى كده إن أي حاجة بتفكر فيها وتركز عليها وتتوقعها بتحصل في حياتك وبتشوف منها كتير فانت لما بتركز على السلبيات وتتوقع السلبيات هتشوف منها كتير حاجة هل عمرك مثلا زي ما قلت لك قبل كده هل ممكن تبقى متوقع ان حد من صحابك يتصل بيك ويتصل بيك او في ناس كتير دينا يقول لك انا مس هعملك حاجه بس دينا حاجة غريبه جدا العينين بترف واحد عين الشمال بترف يقول لك في مصيبه عيني اليمين بترف هيشوف ناس عيني ايده الشمال بتاكله معنى كده ان هتديله فلوس ايده اليمين بتاكله هيسلم على حد هو ولديه ولديه هي توقعات لما عينك الشمال بترف وتتوقع مصيبة ما بتشوفش اللي هي لأن خليت العقل الباطن بقانون اسمه قانون نشاطات العقل اللاواعي يخليك تركز فقط على المصائب اللي في الدنيا ويجذبها لك وبعين تقول شفت هي دي السبب عشان كده خد بالك لما حد ما سنيضحك وبدأ اللهم عجاله خير طيب باستمرار اللهم عجاله خير بس انتقل خوفك من الضحك لان لو ضحكت هيكون في مصيبة بعد كده حد يقولك والله تعرف لو نجحت نجحت نجحت وطلعت فوق احتمال ان انا افشل ليه يقولك لان الناس اللي بيطلعوا لازم يفشلوا في واحد عنده خوف من من النجاح تخيل في انسان ممكن يكون عنده خوف من النجاح إيه خوف من النجاح؟ الإنسان خايف أنه لو نجح معنى كده أنه حيطلع وحينزل ويقع زي ما قالوله أن ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع معنى كده لما طلع فوق لازم حقع طب لما أنت عارف كده مقدما بتتوقعها ليه؟ ليه ما تتوقعش حاجة تانية؟ ما أنت ترتفع وارتفع أعلى ولما تيجي توقع تعرف أنه أنت طالع ونازل وهي الدنيا كده فأنت بتتعلم من التحديات دي وتطلع تاني فوق من, أول وجديد عشان لازم تتوقع الخير والإيجابيات من نفسك. توقع الخير واليجابيات من أفراد عيلتك، توقع الخير واليجابيات من الناس، وتوقع الخير واليجابيات من الحياة، وأخيراً وهي أهم حاجة توقع الخير واليجابيات باستمرار، باستمرار، باستمرار من الله سبحانه وتعالى. وزي ما انت شايفين لما الواحد مثلاً بيصلي ويدعي لله سبحانه وتعالى، وبتتوقع الإجابة مش مزبوط، مش الواحد الله ربنا سبحانه وتعالى لما تصلي وتدي له. توقع الإجابة توقع ان ترجع لك تاني توقع لك عارف وأنت بتصلي وداخل في اتصال وصل كامل مع الله سبحانه وتعالى عشان كده باستمرار توقع كل شيء ايجابي من الله سبحانه وتعالى عشان كده الله سبحانه وتعالى بيبص من نفس النظرة 10 مرات اكتر متريه اللي بتبص فيها عشان كده توقع كل الايجابيات توقع كل الخير من الله سبحانه وتعالى تعال نتكلم تاني بسرعة في توقع فانا عايزك تعمل جدا وانت بتتكلم في الطاقة. اولا عايزك تعرف هدفك إيه؟ فاكر لما تكلمنا في الهدف والأحلام؟ إيه هو حلمك؟ كتبته؟ كتبتلوا أسبابه؟ تخيلته؟ حطيته في الفعل؟ دلوقتي عايزك تغمض عنيك وتتوقع أنك بتنجح، غمض عنيك وتوقع أنك بتنجح، شوف نفسك ناجح، وشوف حاجات كتير بتخش تحديات وإنت باستمرار بتحلها، يعني معنى كده؟ ان انت عارف ان في تحديات هتيجي وانت متوقع ان انت حتحلها بص في التحديات وتخيل نفسك كويس وانت بتحلها باستمرار لانا على... باستمرار لحكون في تحديات في الحياة فعايزك انت بتركز على هدفك وخليك ملتزم بهذا الهدف وخليك وتكمي... مارن في اسلوبك وتوقع الحل مهما حصل وقعت هتوقف تاني توقع توقف تاني لغاية انت لغاية ما تحقق اهدافك وتحقق احلامك وتحقق امالك عشان كده باستمرار توقع الخير من كل شيء بتعمله وتوقعك ده مهم جدا وده على فكرة مش مجرد حاجات خيالية التوقع بيخليك تبعد زبزبات للجو نفسه الزبزبات دي بترجع لك من نفس النوع فباستمرار توقع الخير من كل شيء في الدنيا توقع الإجابة من كل شيء في الدنيا ومن أول اليوم عايزك تقول انا فعلا متوقع ان حاجه رائعه هتحصل لي اليوم انا متوقع حاجه رائعه هتحصل لي اليوم متوقع حاجه رائعه تصل لي اليوم حتى لو حصل حاجة مش مظبوطه مش مهم لكن اتعلمت ان اتحدى واعدي بها فتوقع باستمرار كل خير من الدنيا توقع الخير من نفسك من اطراف هالتك من الناس من الحياة وخصوصا من الله سبحانه وتعالى وتوقع الاجابات الايجابيه وما ما حصل تقول ده مجرد تحدي ورجعتاني ثاني لطاقات الايجابيه عشان كده انت عندك حلم عندك هدف وعندك طاقة وعندك دوافع وعندك مهارات وحطتها في الفعل عشان كده الوقت حان أنك تبعث الطاقة الإيجابية وتتوقع الإيجابيات مهما حصل وافتكر باستمرار أن الحياة كلها عبارة عن أمل ومن غير الأمل كلنا نموت عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بالحب وعيش بالأمل وأفضر قيمة الحياة خليكوا معايا في الحياة وأمل أمل هو بداية النجاح عشان كده فاشل يقولك الناجح معزوز لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري طالما انت عايش عايش عايش أحسن طريقة ليه تبع عايش مع الناس اللي يقولك إزاي أنا عايز أقولك حاجة فوق الهوى أنضف فوق الصحة أحسن تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة لللي جاي الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي وابتسم خلي على وجهك اتسامة عارف؟ ده ابتسامتك في وجه أخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهربا مدة أسبوع بتكلم على كلام خطير أنا. أنا, أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وانا جيت وانا سألويت وانا عيد 3995 أنا في خمس تلا